بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين ق of the سَلَّزَ الْعَالَمُ وَمَا لَهَا إِكْتُوَالٌ لَا وَلَا وَأَبَشِّرُوا بِجَنَّتِ الَّتِي كُنْتُمْ تُعْبُدُونَ ولا اقول ثم استقاموا تتنزلوا و oh. و oh. ولا تستوي الخسنة ولا دفع <تصفيق> بالذي y Mmm. -hmm. E ومینا موسیقی تنزل وجود الجمع ديوانا للقمر It is zag Yes. <laughs> فأني <تصفيق> أولو <تصفيق>